بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وعلى <سؤال> أما بعد القاعدة الفقهية لا تريب ستنا الصفحة التاسعة والعشرون القاعدة إذا ضاق الأمر التسعى إذا ضاق الأمر التسعى هل كاري وقت التهنق بيت شئ بيتو بالفراوان أبي هل كاري كي شرغي وقت فرت تهنق بوا لس الخلق أبي شي معنى القاعدة إذا شهد ضيق ومشقة في فعل،, في فعل أو أمر يجب إيجاد رخصة لذلك الضيق لأن هذا تنجيل سخطيك لكارك يلا... آ... فعل يعني أنجام هذا لكي آ... آ... يجب إيجاد رخصة لذلك الضيق أو أمر فرمانك يجب إيجاد رخصة لذلك الضيق أبعما رخصتك يجازيك شتىك دوزينه وبرفوانيك دوزينه باأو تنجيب. فلإزالة تجوز المحظورات بولا برني سختي. شتي خليه مو ممنوع. هيك منع كراوة جائزة. يعني إشكالين جائز. وإذا وقع شخص في ضيق يجوز له اختيار لس. كاس ك كوت السختي كوه. وأو أو بجنر حسب ما ورد عن الشارع بجريئوي كرجل عاطل نبه وهو سخوي فإذا زالت الصعوبة يرجع الأمر إلى الضيق وخذ استخياك نما كرجل قرتبه تنيك يعني وهو القيام بالأمن كما أوجب الله سبحانه وتعالى أوجب جهنري أمريكيا بقول شو عزيزك خوا أمريكيا أمس لان منا قرش يغدو أمر بيتك منصنيك يعني هو كميجي مخالف يكني كده اشتياح أو بيجي بلاعم يقل يعني عساني يقل يعني سخت عساني بقريش بتو أنا أيه ما أمرتكم به من أمرين فأتو منه ما استطعتوا ااا قاعدتك الميسور لا يسقط بالمعسور تو عايلة شو أنا قال لي وزني بكبر جلنيه بكبر بلام شرطة بكيبر شرطة جاب پوش وين يسخوني يا هني پوش يبيجي مع من باقي عورت ما عندنا تازم الميسور لا يسقط بالمعسور تو اوكي سخت ناتو أنا یا yani اگر هاتو تو مصانو بانمونه اشتاگ دست که دس و مصانان یکی گله عورت دیگر پیش و پاشه کامی یکی که کامی نیده پرش اوان که که اوان کامی مغلظه هنده گیزون پاشه اوان دیگر پیش زیران تیگر سان اگر هر نو شخونی کامان اون یا بسی ميسور و معصور اکن بسی دو امرکا مال دیگر امقاعده چه فرقی تاکی ناس اعمل اخوارات و اززرور اما خوی دو من هست ما دو اما حد اصلیا حرامه علیمی ولی ام اصل نه این منال حرام این شایعی منال جائز نیه تعریف گوره بیاد ولی اگر آتی شایعی گوره نبا اریم وسیه به منال قطعا خوی شایعی منال حرام منال شایعی بدا نافی نیه ضرورت که ضرورت که حرامه إنها هزو يكو هرده جير مجموعة يكشتن وليتن نخطيك اختلاف وبينيانها هذا. مثلا تجوز شهادت الصبيان فيما بينهم لحفظ الحقوق. من الله بنيا كايسا من الله كان لربون من شراكا كان أدالة او كان من غورج نرى بينا لهاي أقرعات ويكان يكيكي برين داركر زمان كو تسريه أوانا او من الله نكاللي وبون شهاده بنا اي قبول يمكن بل قبول يمكن بشي إن الأمر إذا ضاق التسع لا جوز أكل مال الغير عند الاضطراف، آه، مش تخدم أنا راتب أبي هنا محظورات، ولا وقو أصل مالي غير وقو أصلي أصل نية بيجوا وقو برز ده أيش حالته حلال خلال نابل، شو البراز هر, هر حرام مردار أبوه هر حرام، ولي مالي غير ببي إجازة حرام أنا إجازة بيو، آه، ولي ده هنا حتى يزبيوشوا، لإضطرار هاتي بيشو أو كده جائز بيخو. تجوز الإجازة على تعليم القرآن والأذان والإمامة هو إجارة تجوز الإجارة على تعليم القرآن والأذان والإمامة حفظاً لشراع الإسلام جائزة إجارة كشخصك يعني كبكرة يعني بما لا موجدان بكسيك خلقي في ريشة قرآن آموششي قرآن آموشت بان ترزنو بانگده، بانگده را بولیم پولی بدایی، ولی اصل جایز نیا چه که پیمانی خواست آسان فرمی چی؟ واتقذ مؤذن لها اخذو عالا اذانه آنزنان، ولی امامتی پیشنیوشی حفظاً لشراع الاسلام، اگر هاتو نکره ان الامر اضاق اتزاق، القاعده الضرورات تبیح المحظورات ضرورتا کان حراما کان حوالا کان ناکر آره اجن ناچاری سرکا مالی د Necessity has no law. يعني ضرورات هيش قانونة كنية. الضرورة ماذا أفهم كما يقولون إمامات. مثلا أنا أبنى فرق الممسائي لأنني أقول لأسنان مقال لأسنان وما هياني قصيرين وأنني أبنى إماماتك. أخباني. ما أبنى كيف يقولون كيف يقولون أه. أبنى دولار لا تطور. لا. الضرورة ما لابد الإنسان من بقاء. الضرورة كيه؟ <مم> هو أن إنسان أبي يعني بوم مندجاري وبوأوي كبمنيته أبي أ أشت عن أنجمده المحظورات الحرام المنهي عن فعله محظورات وش يزن حرامي كوانه كراو أبو يعني ممنوعة مع مع القاعدة العذر يجيز الشيء الممنوع يعني شيء عذر اشت كم من منع كراو حرام كراو جائز جائزة كذا دليله قول تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا نظرتم إليه خواهی گەورە اونا بۆ دیو با ایوا، یعنی ایو به با تفصیل بسیکلو حرام چی حرامی؟ اوه که حرامی که اول سرکار. ایلا مگر شکوا ناصرکو، ناصرکو دیگه نه. قرآن تلخ فماني بطور غیر باقی و لا عادم فلا اثم عليه. کسی غیر بو انجام دادن یعنی تجاوز نکاد، ولا عادم، عدوانی نکاد، دس درجه نکاد، دسرخال فلا اثم أقول ناحية ثانية إن ضروريتي لا تبيح كل المحاورات، بل يجب أن تكون المحاورات دون ضروراتي حموض ضرورتك إشتى حرام كراه، حلال لك، بل كأبيات إشتى حرام كراه وكان مرتبئا خوار تربية ضرورتك. مرتبئي ضرورتك كورا بنتربية إشتى حلامك المحاورات. إذا بقول من النفس. نفس بانتره ل بعنمونه شدی حرام کردم. تو میگی خاتری بخاطری اویم بر از بچ حرام کردم ولی برای بۆ ضرری با گیانه هست. وقتی او بود اوی که گیانم بپریده دی معنی درجه خوّاتر لە نه؟ در ریبا. اخدا ئەگەر ریباش. ریباش اگر آتوب ناصر کاوی گیان کاو تخطی رو مثلاً بعنمونه دکتر روی ابی عملیات که یه پوله کنه اون تنه ریباش کشته نیست؟ بلام بون مال مال ضرورت نیست. تو اونی برده کردنشی. به طالبى مسكن ضرورته ولا أي هذا بنتر لهن يعني هو بدلنيه آه مسكن أجر النبي التوأر برويت الناي آه للرجال ما المأفض أجر شارن ما آه ولا أجر هاتو بدلنيه أجر بديل بوه أكره جائزني أما إذا كانت الممنوعات أو المحظورات أكبر من الضرورات فلا يجوز إزراها أجرها ممنوع كان يعني وش ذلك حرام كراه جور التربية للضرورات كان أكره جائزنيه إسرائيلي وجههناه حرام ولا تصبح إباحة حلالا أو وإن إباحة المحضر الذي ما في أصول شق بالرخص حرام لا بر ضرورة لأصول رخص أنواع الرخصة ثلاثة رخصة كان هنا توسيعون الأول إباحة الأصول يعني إباحة المراخص بما دامت حالة الضرورة قال خلاك كنيش رخص الرخصة درا ولا باريو وتاك الرخصة في الأصل حرام رخصتي هيك بك ما دام ضرورة تكبر قراري كأكل الميتة للمضطر عند المجاعة بقدر رفع الهلاك وكم خوارني مردار أبوه كسنعشاره اللي كاتي بالسيتيه مجاعة يعني بالسيتيه برأيه أوكيه مرجل خوي دور بقاطه وأكل لحم الخنزير وها رأوك خوارني جوشت وشرب الخمر عند العطش عطش نورشين عرق لكاة تيونياتيا أو عند الإكراه التام يعني لكاة كا كا إكراه إكراه هو اللي كي تام يعني بضرار يتبجأنه يعني بجورك ضراري بتبجأنه كا أكيد نايكي وابي جوا إن الاضطرار كما يتحقق بالمجاعة يتحقق بالإكراه التام أيضا ناتجري هالوقشون ببرسيتي ااا بيداء أبيت ب الإكراه التام مش بيداء أبيت بس إكراه ملجي تناول المحرمات خوارد نيشت الحرام كراؤك بل قد يكون واجبا. بقولكو جاري ويا شيء واجب أقلكي يكون أحباري وإلا ما يكونو تناول يكونوا تناولت ما نعشي؟ يكون الثاني إن الفعل يبقى حراما لكن رخص الشرع الاقدام عليه لحالة الضرورة. كانك أخذ بأخذ حرامه حرامي حرام بلان في شارع رخصة دعوة اجازة دعوة ابروه بكيلي بالخاطر الضرورة كإطلاف مال المسلم وانيا يعني يا؟ مال تهدني مالي مسلمة أو القذف في عرضه يا مثلا توامدان لناموسي أو إجراء كلمة الكفر على لسانه مع تمانينة القلب وكيف يوجد بزمان هيناني وشيء كفر لغلوات دولي سيروت بيه لسر إيمان دولي بقرائر لسر إيمان الـ الـ الـ الامتناع عنها تبعاً ما هو حالاتي وحالاتي إكراها مثلا الامتناع عن التصرف في هذا النوع أفضل نكرني أمجور كارا باشترا حتى لو امتناع قتلة يكون مأجورا هذا خوغريكر كارا خوغريكرا يعني يخداريك ردو امتناعيك ردو بنيك كاراك أو كجراء أو أكاته ما مأجورة يعني بعداشا ديته فلو أقدم لا ياثم لكن يقل فعل حرام اجى كركت قلنا عبر نابي ضامن كركت اربخ حرام الاصل فعلي الضمان عند اتلاف مال الاخر واجمل لسريشي مالي كاوراخت فوتندي بي بيجرب كز اكرى كرو دي بي ام ام ام داري ام كاوربور ما ني مي وين ام دارا كشي تو كردت من عبادي ناق ونعباني ولا أي زمن لاهو أبي بيجري توبة كبرة بلا ما قد صلعت منبو بكم بيجريه مكريه مكريه كا وخلافه ولا صعو مكريه كا بيجريه الثا ناجز بحاله إني هذا ضروري حالتك جايزني ولا يرخصوا فيها أصلا أصلا رخصتني تاعي لا بالإكراه التام ولا بغير لا إكراه ملجوء لا إكراه غير ملجئ إكراه توه كقتل المست ويك اكرها غير اذا غير امكاورا ناكشي اكو دروس ابيكوجي لا اذا بيكوجي شي زامني او قطع عضو منهم لاجل اجدسي نوري اكو او الزنا يا اوتي اجي باش ديلي مش نا زنا اكو اجر زنا ناك اكو جاهزه ناخذ جاهزنا ضرب الوالدين يا باو غداك ما لو خسر يا خدي تو اگه کاره بیشتر بعدی مثلا پنجاه بوره ناآکوشم اکه کاره ولی این مثلا مثلا یعنی دسی او او شاید و جم محلی استفاده. هردوانتن تو اگر دخوتو و نفرێکی تر مثلا یعنی تو عزیت نه دسی کاره دسی تو ما أظني ولا ااا ولا يرفع الإثم والمؤخذ في هذه هذه الأمه. جناحه محاسبه الله قال لمكره. ولو فعل مع الإكراه نعم. ولو فعل ماذا؟ أقول لك الإكراه نعم بل لو قتل هل يقتص منه أو من المكره أو من كليهما؟ ففي خلاف بين العلماء. أقول هاتوا قتلي كرد. آية قصصت كرد سر أو يا كبرة إكراه كرد. يا هاردوكان. خلاف ذا بين العلماء. وكذلك لو زنا تحت الإكراه تاب يسقط عنه الحد للشمهد أجرانه لجل إكراه تواز زناي كير حد كان سريشي أكويد لبرشبه كا لكن لا يرفع الإثم بلام جناح جهال سر أمن تبته وبفكان ومما ذكرنا اتضح لكم بما كبراس ماكر حكم كتام بوشين أمثلة القاعدة من منا اتلاف المال فهوت عندني ماوضي مثلا تجاران وأخذوا مال الممتنع من أداء ديني بغير إذنه مثلاً من بردني مالك كسك لأداء دين أه من أداء الدين، لكذا قرضك وعجبنا صديقك هنيم تو كورن وزول لي سني أو انتهى، يجب الضمان في الأول ولا يهتم للرخصة، ويجوز الأخذ في الثاني للرخصة الشارع فيه، ليكمينا أجرهاتو يك إكره يكره تبقى ملتفة يعني أجرنا يفوتني أتكوجم أمام كاتا أي پیپ جاری با کابرا او اگو نحبر نابی جایزه و رخصته شکه شارع اجازه دا و اگر هاتو کارا قرزی کارا ندا و از ربطانی لیه اما جایزه سبحان ربی رب ربی عما عمای اصفون و السلام